مشكي حالي ويشكي لي حالي الله يفوق اكو المرسول المرسول ما قدر عالبعد سنتين وين مر مرتنا مرات علينا ثقيله حالتي في البعد يا خس حالي داعم وانا حير ومشطون ومشطون ما قدر عالبعد سنتين وين مر مرتنا مرات علينا ثقيله Debil bağda ya hiss حاول في أقطع حباله حسيت عاد قلبي محنون محنون الهواء وينه وينه وين ما بينه وما بينه وما سب طويل كل ما حاول في أقطع حباله حسيت عاد قلبي محنون حالي ويشكي لي حالي الله يفوق مرسول مرسول مرسول حتى في شهر بشكي حالي ويشكي الله يفوق